هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْفَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا قَتَرًا قُل لَّرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ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 إنه كان حليما غطورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما, فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكمارا في الأرض ومكوى السيء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 وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعدده من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا